إِن يَتُوبْ يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ من وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ